وقال نسوة في المدينه امراه عزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها قد شغفها حبا إن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 عشان الله وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذين لم تنني فيه ولقدروا وتهم عن نفسه فاستعصم ولا لم يفعل ما امره ليسجنا لا يُسجَنَنَّ وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِمْ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 ودخل معه السجن فتياني قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني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 ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء انك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكننا اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله يا صاحب السجن ارباب متفرقون الله خَيْرُ أَمِّ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِلَٰهَ أَسْمَأَنَّمْ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه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 منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع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 يَا سَوْفَ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ افْتِنَا فِي سَرعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخْرَى يَبَسَاتٍ لِأَنِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ عَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتِ ازْرَعُونَا سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ لا تَرَوْنَهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ يَأْكُلْنَ مَا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 بَسَ أَنَّهُمَا بَالَا نِسْوَةَ لَاتِي قَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبَكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا لَنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حصح صلحة